وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية تبني معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتالف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمه بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندا وأل ومسند للاسم تميز حصل بتا فعلت واتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الافعال بالتمز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم النحوصة وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئثنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابه عن الفعل بلا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 وشرق ذا الاعراب ان يضفن لا للياك جاء اخو ابيك ذا اعتلا بالالف ارفع المثنى وكلا اذا بمضمر مضافا موصلا كلتا كذا كاثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الي في جميعها الالف جرا ونصبا بعد فتح قد الف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 وجعلنا نحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسأنون وحذفها للجزم والنصب سمه كلم تكوني لترومي مظلمه وسم معتلا من الاسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالاول الاعراب فيه قد جميعه وهو الذي قد قصر وثاني منقص ونصبه ظهر ورفعه ينوا كذا ايضا يجر واي فعل اخر منه الف اواو او ياء فمعتلا عرف فالالف انو فيه غير الجزم وأبدي نصب ما كيدع يرمي والرفع فيه منو واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما النكره والمعرفه نكره قابل المؤثرا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 ولفظ ما جر كلفظ ما نصب للرفع والنصب وجرنا صلح كعرف بنا فاننا المنح والف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلما ومن ضمير الرفع ما يستثر كفعل اوافق نغتبط اذ تشكروا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 دن المكان وبه الكاف صلا في البعد أو بثم فه أو هنى او بهنالك انطقا أوهنى الموصول موصول التي الذي اذا وليا إذا لا تثبت بل مات ليه أو ليه العلامة والنون إن تشدد فلا ملامة والنون من ذين وتين شددا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 ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقسم ما لم يقل والأصل في الأخبار أن تؤخرا وجوزوا التقديم اذ لا ضررا فمنعه حين يستوي الجزآني عرفا ونكرا عادمي بياني كذا اذا ما الفعل كان الخبرا أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا الذي لم ابتدى أو لازم الصدر كمن لم جدا ونحو عند درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر كذا إذا عاد عليهم مضمار مما به عنهم بين يخبروا كذا اذا يستوجب التصديرا كأين من علمته نصيرا وخبر المحصور قدم قد أبدا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 وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد اضمرا كضربي العبد مسيئا واتم تبيني الحق منوطا بالحكم وأخبروا باثنين او باكثرا عن واحد كهم سرات شعرا كان واخواتها ترفع كان المبتدى اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر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 وقد تزاد كان في حشو كما كان أصحى علب من تقدما ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت برا فاقترب ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم فصل فيما ولا ولا تا وإن المشبهات بليست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 قَدْتَ لِلَاتَ وَإِنْ ذَلْ عَمَلَى وَمَالِ لَاتَ فِي سِوَاحٍٍ عَمَلٍ وَحَذْفُ ذِي الْرَفْعِ فَشَاوَ كَكَانَ كَادَ وَعَسَى لكن ندر غَيْرُ مُضَارِعٍ لِهَذَيْنِ خبر وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا وكعسى حرى ولكن جعلا خبرها حتما بأن متصلا وألزم قن مثل حرى وبعد أوشك انتفاء نزرا ومثل كاد في الأصح كربا وترك أن معذ الشروع وجبا كانشا السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق واستعملوا مضارعا لاوشكا وكاد لا غير وزاد موشك بعد عسخ لولق اوشك قد يرد غنا بان يفعل عن فان فقد وجردا عسى او ارفع مضمرا بها اذا اسم قبلها قد ذكرا والفتح والكسر اجز في السين من نحو عسيت وانتقى الفتح زكا انا واخواتها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 وحيث إن ليمين مكمله أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكسروا من بعد فعل علقا بالآمك أعلم إنه لذو تقا بعد إذا فجاءت أو قسمي للام بعده بوجهين نمي مع تلو فالجزا وذا يطلدوا في نحو خير القول إني أحمد وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا النحو اني لوزر ولا يلي ذي ما قد نفيا ولا من الافعال ما كرضيا وقد يليها مع قد كان ذا لقد سما على العدا مستحوذا وتصحب الواسط معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر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 وخففتك أن أيضا فنوي مصوبها وثابتا أيضا روي لا التي لنفي الجنس عمل إن نجعل للا في نكره مفردة جاءتك أو مكررة فنصبها بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر ذكر وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثانج علا مرفوعا نوما صوبا نوم وإن رفعت أولا لا تنصبا ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي وغير ما يلي وغير المفردي تبني وانصبه أو الرفع اقصدي والعطف إن لم تتكر لحكما له بمال نعتذ الفصل انتمى وأعطلا مع همزة استفهامي ما استحق دون الاستفهامي وشاع في ذا الباب اسقطوا الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر ظنى وأخواتها انصب فعل القلب جزئي ابتدا أعني رأى خال علمت وجدا ظن حسبت وزعمت مع عد حجادرا وجعل اللذك اعتقد وهب تعلم والتيك صيرا أيضا بها انصب مبتدا وخبرا وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والامر هب قد ألزما كذا تعلم ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زك وجوز الإلغاء لا في الابتداء وانوض مير شان أول ابتدا فموه من إلغاء ما تقدما والتزم التعليق نفي ما، وإن ولا لم او أو قسم كذا والاستفهام ذا له انحتم لعلم عرفان وظن تهمه تعدية لواحد ملتزمة ولراى الرؤيا مما لعلما طالب مفعولين من قبل تما ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي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 وتاء تانث انت للماض اذا كان لانثاك ابتهد الاذى وانما تلزم فعل مضمري متصل او مفهم ذات حري وقد يبيح الفصل ترك التائف نحو اتى القاضي بنت الواقف والحذف مع فصل ب الا فضلا كما زكى الا فتاه ابن العلا والحذف قد ياتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع احدى اللبن والحذف في نعم الفتاه استحسنوا لان قصد الجنس فيه بين والاصل في الفاعل ان يتصلا والاصل في المفعول ان ينفصلا وقد يجاء بخلاف الاصل وقد يجي المفعول قبل الفعل واخر المفعول الا لبس حذر او اضمر الفاعل غير منحصر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 واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحا وثاني التالية المطاوعه كالأول اجعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي واكسر أوش من فاثلاثين أعل عينا وضم جاك بوع فاحتمل وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحو حب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 ويلزم الأصل لموجب عرا وترك ذاك الأصل حتما قد يرى وحذف فضلة أجزء لم يضر كحذف ماسيق جوابا أو حصر ويحذف الناصبها إن علما وقد يكون حذفه ملتزما التنازع في العمل إن عاملا اقتضيا في اسم عمل قبل الواحد منهما العمل وثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا اسره وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم التزما كيحسنان ويسيء ابناكا وقد بغى واعتد يا عبداكا ولا تجئ مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أوهلا بل حذفه الزم إن يكن غير خبر وأخره إن يكن هو الخبر وأظهر يكن ضمير خبراء لغير ما يطابق المفسر نحوا أظن ويبنال أخاء زيدا وعمرا أخوين في الرخاء المفعول المطلق المصدر اسم ماس والزمان من مدلولين في علك من أمن بمثله أو فعلا وصف نصب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 من فعله كندلا اللذ وما لتفصل كاما منا عامله يحذف حيث عنا كذا مكرر وذو حصن ورد نائب فعل لاسم عين استند ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا نحو له علي الف عرفا وثاني كابني انت حقا صرفا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 والعكس في مصحوب الوانشدو لا اقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الاعداء المفعول فيه وهو المسمى ظرفا الظرف وقت او مكان ضمنا في باطراد كهن نمكث ازمنا فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان والا فنوه مقدرا وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان الا مبهما نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كرمى من رمى وشرط كون ذا مقيسا ان يقع ظرفا لما في اصله مجتمع وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفيه او شبهها من الكلم وقد ينوب عن مكان مصدروه وذاك في ظرف الزمان يكثر المفعول معه ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سير والطريق مسرعه بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الاحق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 منها كما لو كان دون زائد كلم يفو الا امرؤ الا علي وحكمها في القصد حكم الاولي واستثني مجرورا بغير معربا بما مستثنا ب الا نسبا ولسوا سوا سواء على الاصح ما لغير جعلا واستثني ناصبا بليس وخلا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 وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت وذات واو بعد هنو مبتدا له المضارع اجعلن مسندا وجملة الحال سوا مقدما بواو أو بمضمر أو بهما والحال قد يحذف ما فيها عمل وبعض ما يحذف ذكره حضل التميز اسم بمعنى من مبين النكره ينصب تميزا بما قد فسره كشبر نرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا وبعد ذي وشبه هجرره إذا اضفتها كمد حنطة غذا والنصب بعدما أضيف وجبا إن كان مثل ملء الأرض ذهبا والفاعل المعنى انصبا بأفعلا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 حتى خلا حاش عدافعا علا مذ منذ ربا لا مكي ومن وتا والكاف والبا ولعل ومتا بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والتا وخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب وما رووا من نحو ربه فتا نزل كذاكها ونحوه اتا بعض وبين وابتدئ في الامكنه بمن وقد تاتي لبدء الازمنه وزيد في نف وشبهه فجر مكرة كما لباغ من مفر للانتهاء حتى ولام والى ومن وباء يفهمان بدلا واللام للملك وشبهه وفي تعديه ايضا وتعليل قفي وزيد والظفيه استبن ببا وفي وقد يبينان السبب. بالبستان وعد عوض ألسقي ومثل مع ومن وعن بهمطقي على للاستعلا ومعنى في وعن بعن تجاوزا عنا من قد فطن وقد تجي موضع بعد وعلا كما على موضع عن قد جعلا شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد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 وحذفت رب فجرت بعد بل والفاوى بعد الواو شاعذ العمل وقد يجر بسوى رب لدا حذف وبعضه يرام الطردا الإضافة نننت للإعراب أو تنوينا مما تضيف طول سينا وثاني يجر الرنو من أو في إذا لم يصلح لذاك واللام خذا لما سوى ذينك وخصص أولا او اعطه التعريف بالذي تلا وان يشابه المضاف يفعل وصنف عن تنكيره لا كرب راجين عظيم الامل مروع القلب قليل الحيل وذي الاضافه اسمها لفظيه وتلك محضه ومعنويه ووصل البذ المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له اضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني وكونها في الوصف كاف إن وقع مثننا وجمعا سبيله اتبع وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا وأول مهما إذا ورد وبعض الاسماء يضاف أبدا وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا وبعض ما يضاف حتما امتنع إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع كوحد لبي ودوى ليس عدي وشذ إيلاؤ يدي لبي وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ وماك إذ معنى كئذ اضف جوازا نحو حين جانبي وابن أوعر ماك إذ قد أجريا واختر بنا متلو فعل بنيا وقبل فعل معرب او مبتدا اعرب ومن بنا فلن يفندا والزموا اذا اضافه الى جمل الافعال هن اذا اعتلا لمفهم اثنين معرف بلا تفوق اضيف كلتا وكلا ولا تضف لمفرد معرفي ايا وان كررتها فاضفيه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 فعله اسم فاعل في العمل ان كان عن مضيه بمعزل وليستفهامنا أو, او حرف ندى او نفي او جاصفه او مسندا وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي يوصف وان يكن صله الف في المضي وغيره اعماله قد ارتضي فعالنا او مفعالنا وفعولوا في كثره عن فاعل بديل فيستحق ما له من عملي وفي فعيل قل ذا وفعلي وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيثما عمل ونصب بذي الإعمال تلوًا واخفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي وجر او انصب تابعا الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا من نهض وكل ما قرر الاسم فاعني يعطى اسم مفعول بلا تفاضل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 كفرح وكجوى وكشلل وفعل اللازم مثل قعدا له فعول باضطراد كغدا ما لم يكن مستوجبا فعالا او فعلا من أو او فعالا فاول لذي امتناع كابا والثاني الذي اقتضى تقلبا لدا فعال او لصوت وشمل سيرا وصوتا الفعيل كصهل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 وما يلي الاخر مد وافتحا مع كسر تلو الثان مما افتتحا بهمز وصل كصفا وضمما يربع في أمثال قد تلملما فعلال أو فعللة واجعل مقيسا ثانيا لا أولا لفاعل الفعال والمفاعله هو غير ما مر السماع عادله وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة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 واجعلك بئس ساء واجعل فعلا من ذي ثلاثه كنعم مسجلا ومثل نعم حبذا الفاعل ذا وان ترد ذما فقل لا حبذا واولد ذا المخصوص ايا كان لا تعدل البذا فهو يضاهي المثلا وما سوى ذا ارفع بحب او فجر بالبا ودون ذا انضمام الحا افعل التفضيل سوء من مصوغ منه للتعجب افعل للتفضيل وأبلذ اللذئب وما به الى تعجب اوصل لمانع به الى التفضيل صل وافعل التفضيل صله ابدا تقدير نول الظن بمن ان جردا وان لمنكر يضف او جردا الزم تذكيرا وان يوحدا وتلو الا وما لمعرفه اضيف ذو وجهين عن ذي معرفه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 النعت يتبع في الإعراب لسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو اسم ما به اعتلق وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا كمرر بقوم كرما وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقهما قفوا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 ونعت معمولي وحيدي معنا وعمل اتبع بغير استثناء وان نعوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن اتبعت واقطع او اتبع يكن معينا بدونها أو بعضها اقطع معلنا وارفع او انصب ان قطعت مدمرا مبتدا او ناصبا لن يظهرا وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل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 عنيت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزما وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقول ادرج درجي ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل كذا الحروف غير ما تحصلا به جواب كنعم وكبلا ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل العطف. العطف اما ذو بيان او نسق والغرض الان بيان ما سبق فذو البيان تابع شبه الصفه حقيقه القصد به منكشفه فاولينه من وفاق الأولي ما من وفاق الاول النعت ولي فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين وصالحا لبدلية يراه في غير نحو يا غلام يعمراه ونحو بشر تابع البكري وليس أن يبدل بالمرضي عطف مسق تال بحرف متبع عطف مسق كخصص بود وثناء من صدق فالعطف مطلقا بواو ثم فا حتى اموك فيك صدق ووفا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 خير ابيح قسم ب او وابهمي واشكك واضراب بها عظ النمي وربما عاقب تلوى واذا لم ينفذ النطق للبس منفذا ومثل او في القصد اما ثانيه في نحو ام ذي واما نائيه وأولي لكن نفيا أو نهيا ولا نداء نو أمرا أو اثبتا تلا وبل كلكن بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع بلتيها ونقل بها للثاني حكم الأولي في الخبر المثبت والأمر الجلي وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد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 التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا مطابقا أو بعض نوم يشتمل عليه الفاء أو كمعطوف ببل وذل لضراب عزوء قصدا صحب ودون قصد غلط به سلب كزره خالدا وقبله اليدا وعرفه حقه وخذ نبلا مدى ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما احاطه جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا كإنك ابتهاجك استمالا وبدل المضمن الهمز يلي همزا كمن ذا سعيد أم علي ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا عن النداء وللمناد النائ او كنائيا وأيواء كذا ايا ثم هيا والهمز للداني ووال ندب أو يا وغير والد اللبس اجتنب وغير مندوب ومضمر وما جام استاغاثا قد يعرف علما وذاك في اسم الجنس والمشارله قل ومن يمنعه فانصر عادلة وابن المعرف المنادى المفرد على الذي في رفعه قد عهدا وانو انضمام ما بناوا قبل النداء ويجر مجرى بناء جددا والمفرد المنكوره والمضاف وشبههم صبعداد من خلاف ونحو زيد ضم وافتحن من نحو ازيد بن سعيد لا تهن والضم ان لم يلي ابن علما او يلي ابن علما قد حتما واضم أو ينصف اضطرار النونا مما له استحقاق ضم بينا وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل والأكثر اللهم بالتعويض وشذي اللهم في قريض فصل تابع ذي الضم المضاف دون أل ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل وما سواه ارفع او انصب وجعلا كمستقل نسقا وبدلا وان يكن مصعوب ألمان سطا ففيه وجهان ورفع ينتقا وأيها مصعوب البعد صفه يلزم بالرفع لدى المعرفه المعرفة وأي هذا أيها الذي ورد ووصف أي بسوا هذا يرد وذو إشارة كاي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة في نحو سعد سعد لو سينتصب ثان وضم وافتح ولن تصب المناد المضاف إلى ياء المتكلم واجعل منادا صحا إن يضف كعبد عبد عبدي عبد عبديا عبدي عبدي وفتح أو كسر وحذف ليستمر في ابن ام يا ابن عم لا مفر وفي النداء أبت أمة عرض واكسر أو افتح ومن اليتاع وض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 إذا استغيث اسم منادا خفضا باللام مفتوحا كيال للمرتضى وافتح مع المعطوف إن كررتيا وفي سوى ذلك بالكسر اتيا ولام ما استغيث عاقبت ألف ومثله اسم ذو تعجب ألف الندبه ما للمناد جعل لمن دوب وما نكر لم يندب ولا ما أبهما ويندب الموصول بالذي اشتهر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 وقائل وعبد يا وعبدا من في الندى يا ذا سكون ابدا الترخيم ترخيما احذف اخر المنادى ك يا سعى فيمن دعا سعادا وجوزنه مطلقا في كل ما انث بالها والذي قد رخما بحذفها وفره بعد وحضلا ترخيما من هذه الها قد خلا الا الرباعي فما فوق العلم دون اضافه واسناد متم ومع الاخر حذف الذي تلا ان زيد لينا ساكنا مكملا اربعه فصاعدا والف في وو وياء بهما فتح قفي والعجز احذف من مركب وقل ترخيم جمله وذا عمر نقل وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه الف واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمما فقل على الأول في ثموديا ويا وياثمي على الثاني بيا والتزم الأول فيك كمسلمه وجوز الوجهين فيك كمسلمه وللضرار رخمو دون ندا ما للندا يصلح نحو احمدا الاختصاص الاختصاص كنداء دون يا كايها الفتى باثر وقد وقد ذا دون اي تل وال كمثل نحن العرب اسخى من بذل التحذير والاغراء اياك والشر ونحوه نصب محذر بما استثاره وجب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 ما ناب عن فعل كشتان وصه هو اسم فعل وكذا أوه ومه وما بمعنى فعلك آمين كثر وغيره كوي وهيها تنزر والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك كذا رويد بل بيني ويعملان الخفض مصدريني وما لما تنوب عنه من عمل؟ لها وأخر ما لذي فيه العمل واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بينوا وما به فوطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعلوا كذا الذي أجدا حكاية كقب والزنبين النوعين فهو قد وجب نونا التوكيد للفعل توكيد بنونينهما كنون يذهبن واقصدنهما يؤكدان فعل ويفعل آتيا ذا طلب أو شرطا متاليا أو مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إما من طوالب بالجزاء وآخر المؤكد افتح كبرزا واشكله قبل مضمر لين بما جانس من تحرك قد علما والمضمر احذفنه إلا الألف وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه رافعا غير اليا والواوياء كسعيا نسعيا واحذفه من رافع هاتين وفي ويا شكل مجانس قفي نحو خشي يهند بالكسر ويا قوم خشو وضم وقسم سويا ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف والفا زد قبلها مؤكدا فعلا الى نون الاناث اسندا واحذف خفيفه لساكن ردف وبعد غير فتحه اذا تقف واردد اذا حذفتها في الوقف ما من اجلها في الوصل كان عدما وابدلا بعد فتح الفا وقفا كما تقول في قفا قفا ما لا ينصرف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 فالادهم القيد لكونه وضع في الاصل وصفا انصرافه منع وأجدل وأخيل وافعى مصروفه وقد ينل المنع ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثة واخر ووزن مثنى وثلاث من واحد لاربع فليعلما وكن لجمع مشبه مفاعلا او المفاعيل بمنع كافلا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 والعلم منع صرفه مركبا تركيب مزج نحو معدي كربا كذا كحاوزا إدي فعلانا كغطفان وكأصبهانا كذا مؤنث بهاء مطلقا وشرق منع العار كونه ارتقا فوق الثلاث أو كجور أو سقر أو زيد اسم امرأة لسم ذكر وجهان في العادم تذكيرا سبق وعجمة كهند والمنع احق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 ابن على الكسر فعال علما مؤنثا وهو نظير جشما عند تميم وصرفا منكرا من كل ما التعريف فيه اثرا وما يكون منه منقصا ففي إعرابه لهج جوار يقتفي ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف إعراب الفعل ارفع مضارعا إذا يجرده من ناصب وجازم من وبلل انصبه وكي كذا لا بعد علم والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صحح واعتقد تخفيفها من ان فهو مطرد وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا ونصبوا بإذن المستقبلا انصدرت والفعل بعد موصلا أو قبله اليمين وانصب وارفعا إذا إذا من بعد عطف وقعا وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن صبة وإن عدم لا فأنعمل مظهرا أو مضمرا وبعد نفي كان حتما أضمرا كذاك بعد أو إذا يصلف في موضعها حتى أو إلا أن خفي وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كجد حتى تسر ذا حزن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 والأمر إن كان بغير فعل فلا تصب جوابه وجزمه قبلا والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ما إلى التمني ينتسب وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه ان ثابتا أو منحذف وشذ حذف أن ونصب في سوا ما مر فاقبل منهما عدل روا عوامل الجزم بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما واجزم بان ومن وما ومهما أي متى أيان أين إذما وحيثما أنا وحرف اذما كإن وباقي الأدوات أسما فعلين يقتضين شرق قدما يتل الجزاء وجوابا موسما وماضيين أو مضارعين قل فيهما او متخالفين وبعدما اضن رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهن وقرن بفاحت من جواب اللوجعل شرطا لان او غيرها لم ينجعل وتخلف الفاء اذا المفاجاه كانت جد اذا لنا مكافاه والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء والواو الواو بتثليث قمن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 الإخبار بالذي والالف واللام ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدا قبل استقر وما سواهما فوسطه صله عائدها خلف معطي التكمله نحو الذي ضربته زيد فذا ضربت زيدا كان فدري المأخذا وبالذين والذين والتي أخبر مراعيا وفاق المثبتي قبول تاخير وتعريف لما اخبر عنه هنا قد حتما كذا الغنى عنه باجنبي نو شرط شرق فراع ما رعوا واخبروا هنا بال عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدما ان صح صوغ صله منه لال كصوغ واق من وق الله البطل وان يكن ما رفعت صله ال ضمير غيرها ابين وانفصل العدد ثلاثة بالتائق للعشرة في عد ما أحده مذكرة في الضد جرد والمميز جروري جمعا بلفظ قلة في الأكثر ومئة والالف للفرد اضف ومئة بالجمع نزرا قد ردف وأحد ذكر وصلا بعشر مركبا قاصد معدود ذكر وقل لدى التأنيف إحدى عشرة وشين فيها عن تميم كسرة ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت ففعل قصدا ولثلاثة وتسعه وما بينهما إن ركبا مقدما وأول عشرة اثنتي وعشرا اثني إذا أثات تشاء او ذكرا غير الرفع وارفع بالالف والفتح في جزئي سواهما ألف وميز العشرين للتسعين بواحد كأربعين حينا وميزوا مركبا بمثل ما ميز عشرون فسوياهما وإن أضيف عدد مركبوا يبقى البنا وعجز قد يعربوا وصغ من اثنين فما فوق الى عشرة كفاعل من فعلا واختمه في التانيث بالتا ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تا وان ترد بعض الذي منه بني تضف اليه مثل بعض بيني وان ترد جعل الاقل مثلما فوقف حكم جاعل له حكما وان اردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركيبين او فاعلا بحالتيه اضفيه الى مركب بما تنوي فيه وشاع الاستغناب حادي عشرا ونحوه وقبل عشرين اذكرا وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد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 وذا تمد نحو انثى الغري والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن اربا والطولا ومرطا ووزن فعلى جمعا أو مصدرا أو صفة كشبعا وكحبارى ثمها سبطرا ذكرى وحثيثا مع الكفرا كذاك خليطا مع الشقارا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 في غير ذا تقلب واواني الالف واولها ما كان قبل قد الف وماك صحراء بواو ثنيا ونحو علباء كساء وحيا بواو او همز وغير ما ذكر صحيح وما شذ على نقل قصر واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكملا والفتح ابق مشعرا بما حذف وان جمعته بتاء والف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 ونادر أو ذو اضطرار غير ما قدمته اولئك الناس تما جمع التكسير أفعلة أفعل ثم فعله ثم تأفعال جموع قله وبعض ذي بكثرة وضعا فيه كأرجل والعكس جاء كالصفي لفعل اسما صح عينا أفعلوه وللرباع اسما ايضا يجعلوه إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيت وعد في وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث اسما بأفعال يرد وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم صردان في اسم مذكر رباعي بمد ثالث نفعلة عنهم اضطرد وزمه في فعال نوف عالي مصاحبي تضعيف او اعلال فعل لنحو أحمر وحمراء وفعلة جمعا بنقل يدرى وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام من فقد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 وفعال لفاعل وفاعله وصفين نحو عاذل وعاذله ومثله الفعال فيما ذكرا وذان في المعلل من ندرا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 والميم اولى من سواه بالبقاء والهمز واليا مثله ان سبقا ويا ال والواحذفن جمعتما كحيزبون فهو حكم حتما وخيروا في زائد يسرندا وكل ما ضاهه كالعلندا التصغير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 خالف في البابين حكما رسما لتلوي التصير من قبل علم تأنيث نوم مدته الفتح حتم كذا كما مدّت أفعال سبق أو مدّ سكران وما به التحق وألف التأنيث حيث مدة وتاءه منفصلين عد.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 واردد لأصل ثانيا لينا قلب فقيمة صير قويمة تصب وشذ في عيد عييد وحتم للجمع من ذا ما لتصغير علم والألف الثاني المزيد يجعلوا وون كذا ما الأصل فيه يجهلوا وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعطفا واختم بت التانيث ما صغرت منه مؤنث عار ثلاثي كسن ما لم يكن بتا يرادى لبسي كشجر وبقر وخمسي وشذ ترك دون لبس وندر لحا فيما ثلاثيا كثر وصغروا شذوذا الذيلتي وذا مع الفروع منها تاوتي النسب يا أنك يا الكرسي زاد للنسب وكل ما تليه كسره وجب ومثله مما حواه احذف وتا تأنيث نو مدتة لا وإن تكن تربع ذا سكن فقلبها واوا وحذفها حسن لشبهها الملحق ما لها ولالأصي قلب يعتمى والالف الجائز اربعا أزل كذاك المنقوص خامسا عزل والحذف في اليرابعا أحق من قلب من قلب ثالث يعن وأولد القلب فتاح وفعل وفعل عينه مفتح وفعل وقيل في المرمي مرموي واختير في استعمالهم مرمي ونحو حين فتح ثانيه يجب واردد هواوا إن يكن عنه قلب وعلم التثنية احذف للنسب ومثل ذا في جمع تصحيح وجب وثالث من نحو طيب حذف وشد طائي مقولا بالالف وفعلي في فعيله التزم وفعلي في فعيله حتم والحقوا معللا من عريا من المثالين بما اتاوليا وتمموا ما كان كالطويله وهكذا ما كان كالجليله وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مزجا ولثان تمما إضافة مبدوئة بابن أوب أو ما له التعريف بالثاني وجب فيما سوى هذا انسبا للأولي ما لم يخف لبس كعبد الأشهلي واجبر برد اللام ما منه حذف جوازا لم يك رده ألف في جمعي التصحيح أو في التثنية وحق مجمور بهذه توفيه وبأخ أختا وبابن بنتا الحق ويونس أبا حذفتا وضاعف الثاني من ثنائي ثنيه ذول كلا ولاي ولائي وإن يكن كشية ما فجبره وفتح عينه التزم والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع ومع فاعل وفعال فعل في نسب اغنى عن الياف قبل وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه اقتصرا الوقف تنوينا اثر فتح نجع الألفا وقفا نوتل وغير فتح نحذفا واحذف لي وقف في سوى الطرار صلة غير الفتح في الاضمار واشبهت إذا منونا نصب ألفا في الوقف نونها قلب وحثويا المنقوص للتنوين التنوين ما لم ينصب ولا من ثبوت فعلما وغير ذي التنوين بالعكس وفي نحو مور لزوم رد ليقتفي وغيرها التأنيث من محرك سكنه أوقف رائم التحرك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 وليس حتما في سوى من خفضا باسم كقولك اقتضاء ما ووصل اقتضا ووصنا ذي الهاء أجزب ما حرك تحريك بناء لزما ووصلها بغير تحريك بناء أدي شذ في المدام استحسنا وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا منتظما الإيمالة الألف المبدل من يا في طرف ام الكذا الواقع منه اليا خلف دون مزيد أو شذوذ ولما تليهها التانيث ما الها عدما وهكذا بدل عين الفعل ان ياو الالى فلتك ماض خف كذا كثى الياء والفصل اغتفر بحرف او معها كجيبها اذر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 وكف مستعل وراء ينكفوه بكسر راك غارما لا أجفو ولا تمل لسبب لم يتصل والكف قد يوجبه ما ينفصل وقد أمالوا لتناسب بلا داع سواه كعمادى وتلا ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا والفتح قبل كسر راء في طرف أَمِلْكَ لِلْأَيْسَرِ مِلْتُكْفَ الْقُلَفِ كَذَا الَّذِي تَلِيهِ هَا التَّأْنِيفِ فِيهِ وَقْفٍ إذا ما كَانَ غَيْرَ التصريف حرف وشبهه من الصرف بريه وما سواهما بتصريف حري وليس ادنى من ثلاثين يرى قابل تصريف سوى مغيرا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 ومنتهاه اربع ان جردا وان يزد فيه فما ستا عدا لاسم مجرد رباع فعللوه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 وضاعف اللام إذا أصل بقي كراء جعفر وقاف فستقي وإن يكو الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن مال الأصلي واحكم بتأصيل حروف سمسمي ونحوه والخلف في كلملمي فألف أكثر من اصلين صاحب زائد بغير ميني واليا كذا والواو إن لم يقعا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 واللام في الإشارة المشتهرة ومنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة كحظلة فصل في زيادة همزة الوصل للوصل همز سابق لا يثبتوا إلا إذا ابتدي به كاستثبتوا وهو لفعل ماضي احتوى على أكثر من أربعة نحو جلا والأمر والمصدر منه وكذا أمر الثلاث كخش وامض وانفوذا وفي اسم است ابن ابن من سمع واثنين ومرئ وتأنيث تبع ويمن همز الكذا ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل الابدال احرف الابدال هدات موطيا فابدل الهمزه من واو ويا اخرا لثرا انف زيد وفي فاعل ما أعل عينا ذقت فيه والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يوراف في مثلك القلائد كذاك ثاني لينين اكتنفا مد مفاعلك جمع نيفا وافتح ورد الهمز يا فيما أعل من وفي مثله راوة جعل وون وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه ووفي الأشد ومد نبد الثاني الهمزين من كلمة إن يسكن كآثر وأتمن ان يفتح ثر ضمن أو فتح قلب ووان ويا ان اثرا كسرا ينقلب ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم ووان اصير ما لم يكن لفظا اتم فذاك يا ان مطلقا جاء واء ونحوه وجهين في ثانيه ام ويا ان اقلب الفا كسرا تلا او يا اتصغير بواو ذفعل في اخر او قبل التانيث او زيادتي فعلان ذا ايضا راوا في مصدر المعتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول وجمع ذي عين أعل أو سكن فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عن وصحح فعلة وفي فعل وجهان والإعلال أولك الحيل والواو لا من بعد فتح ينقلب كالمعطيان يرضيان ووجب إبدالواو بعد ضم من ألف ويا كموقن بذا لها اعترف ويكسر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع اهيما وواو نثر الضم رد اليامتا الفي لام فعل نوم قبل تا كتائبان من رماك مقدره كذا اذا كسبعان صيره وان تكن عينا لفعل وصفا فذاك بالوجهين عنهم يلفا فصل من لام فعل اسما اتل واو بدل يا إنك تقوى غالبا جذل بدل بالعكس جاء لام فعلا وصفا وكون قصوى نادرا لا يخفى. فصل إن يسكن السابق من وو ويا واتصلا ومن عروض عريا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 وصحح المفعول من نحو عدا واعلن لم تتحرى الاجودا كذا كذا وجهين جا الفعول من ذي الواو لام جمع فرد يع وشاع نحو نيم في نومي ونحو نيم شذوذه نمي فصل ذلي نفاه في افتعال ابدلا وشذ في ذي الهمز نحو اتكلا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 أول مثلين محركين فيه كلمة ندغم لا كمثل صففي وذلل وكلل ولببي ولا كجسس ولا كخصصدي ولا كهيلل وشذ في ألل ونحوه فكن بنقل فقبل وحي يفكك والدغم دون حذر كذاك نحو تتجلى واستتر وما بتاء ابتدي قد يقتصر فيه على تاك تبين العبر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 المملكة العربية السعودية الرياض حي السويدي شارع سدير هاتف رقم 2670304 ناسوخ 4493189 صندوق بريد واحد الرياض واحد